لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباء أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه.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 من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا لأول الأنصار